بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والندم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكئة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والليحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخر، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ رب المشرق قين ورب المغرب بين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نرجع البحرين يلتقيان بينهما برزخ الله بغياً فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله الجوارين من منشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء بيكما تكذبان يسالهما من في السماوات والأرض كل يوم هو في شاء فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يورسل عليكم ما سواهم من نار ونحاس سلاما تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم إن ملتي يكذب بها المجرمون هذه جهن إن ملتي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آلان فبأي آلاء ربك كذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آل ربك ما كذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن يا قاصرات الطرف لم يط مثلهن الناس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 صور انكم صور في الخيان فباي الاء ربكم ما تكذبان لم يطمثم انس قبلهم ولا جان فبأي